بكل ما تحمل ا ل ك ل م ة من معنى بل أ ح ي ا ن ا أ ق و ل هو عصر بدى غريبا وسيعود غريبا بدى فطوبى الغرباء وسيعود الإسلام كما عصر هو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنن أ ب ي داود ا ل ع ب ا د ة في أ ي ا م الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي أ ي من عبد الله في أ ي ا م الفتن كمن هاجر من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة في عهد ا ل ص ح ا ب ة يكتب له من ا ل أ ج ر أ ج ر المهاجرين بل هو عصر قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ي أ ت ي ن على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر ل ق ل ة الناصر و ل ن د ر ة المعين و أ خ ط ر ما في ذلك أ ن طوفان العولمه أ ث ر ت حتى على أ ذ و ا ق ن ا دعك من الشباب التائه حتى الشباب الذي عرف المساجد وذاق طعم ا ل ق ر آ ن تجد في أ ن م ا ط حياته وبعض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 في النساء ما ت ر ب ت بعدي ف ت ن ة ف ت ن ة شوف ف ت ن ة لكن الناس ما بتعاملوا مع مع, مع مع مع هذا ا ل إ ط ا ر في إ ط ا ر ا ل ف ت ن ة و أ ن ا أ ب ش ر ك م أ ن لدي ر س ا ل ة م ك ت و ب ة سوف تنشر قريبا حول ا ل ع ل ا ق ة بين الطالب والطالبه ا ل ج ا م ع ي ة وحول مفاهيم الحب الطاهر والونسات والغراميات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 في ظل طغيان العولمه وتناني التيار المادي وغياب أ ش و ا ق الروح والعمق ا ل إ ي م ا ن ي والغيبي ل ل ج ن ة والنار تضعف معاني الالتزام الحقيقيه ل أ ن أ ه م ما في الالتزام واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين أ ن تكون م س ت م ر على ع ب ا د ة و أ ن تكون م س ت ق ي م على ط ا ع ة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 وفتح الطريق أ م ا م الشباب ليستقيموا وما, وما اجمل ا ل ا س ت ق ا م ة ومن جمالها أ ن الذي يعمل بضدها يود أ ن يكون عليها و أ ن الذي لا يستقيم لو أ ن ه أ خ ب ر ب أ ن ه غير مستقيم لما رضي بمعنى لو في زول ب ي س ك ر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 منارات ومعينات على الالتزام وكما أ س ل ف ت أ ن هذه يعني الافساد و إ خ ر ا ج ا ل إ ن س ا ن عن الطريق الصحيح ا ل ش ل ة و ا ل خ ل ة و ا ل ص ح ب ة والمجتمع تلعب فيه دورا كبيرا المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة تجاه الالتزام و ا ل ا س ت ق ا م ة تلعب دورا كبيرا المجتمع ومن حوله يلعب كبيرا دورا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 ويلقى الناس قاعدين يعملوا يالله ا ل نازل س حظهم ياخي دائما ملتزم ل أ ن ه لا يلتزم إ ل ا لما يدرك انه ما في السوق ح س ن منه أ ص ط ن ع في الدنيا وهذه د ر ج ة درجه ع ا ل ي ة جدا من درجات ا ل أ ن س بالله ياخي أ ن ت ت أ ن س بالله وغيرك ي أ ن س بالبشر أ ن ت تقوم الليل تناجيه أ ب و سليمان الداران رحمه الله يقول أ ه ل الليل في ليلهم أشد ر اهل من أ الليل ه و ف ه ه و م أنت تناجي الله في ا ليلهم ي وفي ذ وذاتها ه الساعة ج م و ع ة اشد ت م ويتمايلون لهم ما وليلهم و يرقصون ويقول يحبو ا فنان القائن زاد الليل طفلا قال الليل على ليلك ولذلك أهل ليلهم فرق بين ليلك وليلهم. ولذلك قال أهل الليل في أ فرحا وطربا من أ ه ل اللهو في لهوهم كان يقول الحسن البصري أ ه ل الليل أ ن ظ ر الناس وجوها ل أ ن ه م خلوا بالرحمن فكساهم من نوره لا يمكن أ ن تقارن、هذا. هذه ا ذ ه المتعه ا ل ر و ح ي ة ا ل ع ا ل ي ة وهذا ا ل إ ق ب ا ل القلبي الكبير على الله والخضوع له بمن يعبثون ويلعبون سبحان الله أ ص ل ا ً ما ب ت ل ق ل ك ناس حضروا ح ف ل ة وصلوا ص ل ا ة ا ل ص ب و ح حاضر ناس ا ل ح ف ل ة بعد ما الحفله, الحفلة في الغالب يجي تسعه اثنين صباحا يمشي ينوموا ما لاقاني ناس حضروا ح ف ل ة قالوا يا اخوانا ن خلاص الفجر باقلوه ساعتين ثلاثه ة ك د ننتظر ما لانه ح د م صلي الفجر ل ا و م ل أ ن ش غ ر الرحمن و ش غ ر الشيطان ما بتلمسوه ي ا البيحضر ح ف ل ة ه نادل يصل ي الفجر ح ا ض ر وفي ناس من, من, من, من هذه ا ل إ ش ك ا ل ا ت إ ن ه يمكن ا ل أ خ و ا ن الواقفين يعني、عنورة. ممكن يجي يقنبه هنا قدام انا ق ش ت ل ي شاب من الشاب الطيبين شاب كويس وفاضل و... فقلت راكب معه ب ن ا خ ش و قال المناسبه عن صلاه ة الفجر أهد صل الفجر ص ل ل ي ا قال لي قاعده ساهر ق ل ت لي ا ع ت ب ر نفسك ممتحن مع رب العالمين في ناس ا ا ل س يمكن ان صباحا م م ك يصحي يوم الامتحانات ويجرها لحد الصباح ما ع ن د ه م ش ك ل ة قال ب خ ل ي ك تقوم ص ل ا ة الفجر شنو انت ما في امتحان دائم مع ربنا بعدين عدم م ع ر ف ة ق ي م ة ص ل ا ة الفجر في وقتها اشكال للناس يا ا خ و ا ن ا ص ل ا ة الفجر فريق قبل ص ل ا ة الفجر س ن ة سنة الفجر ركعتان قبل ص ل ا ة الفجر خير من الدنيا وما فيها الدنيا, الدنيا العالم د ن ي ا ونحن العديد ف و ق ا ل آ ن هذا عصر من عصور الدنيا زمن من أ ز م ن ة الدنيا أ م ا الدنيا منذ أ ن خلق الله الخليق إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة نحن س م ى الدنيا ن ا ل آ ن في جزء من الدنيا ركعتين من الفجر قبل الفجر تساوي الدنيا أ ح س ن من الدنيا و مافيها الدنيا ا ل آ ن كذا الدنيا كلها خليه ا كان فيها قصر سليمان يا أخي سليمان س ن ة أ ل ف قبل الميلاد يعني عاش سليمان تقريبا س ن ة أ ل ف قبل الميلاد س ن ة أ ل ف قبل الميلاد بجيب ي عرش بالقيس من اليمن إ ل ى فلسطين فيلم حل بصر تقولي موباي موباي شنو بيقول عشان موبايل ت ل ا م عرشي كدردا و ا ل ع ر ش ذاته لما ا ن ج العرش ب ه ف م مستقرة ا رأاه ي ن ي ا ل ع ا ل ج م ي ل ل ا ي م ن خ ن ت له في فلسطين فتقعده م ا تحرك ح س ن الناس د خ ل و ا د و ل ا ب م ن بر في ا ل ب ر د دخلوا ج و ا ل أ ويكون ض ة ق و ل ل ل ده في فلسطين ل إلا يخد له حجر مسجدا و ي ت ق و ل بس, بس ن في فلسطين م ح ا ل ز م م ع ن د ه قصر ممرض من ق و ا ر ي ر قصر من ج ز ا ز ج ز ا ز أ م ل س ا ل م ل ك ة ي الملكه أخوان ا ة م ع ن ا ا تحسن التعامل مع التقنيات ا ل م و ج و د ة يعني ما هذا زول ج جاي من الريف ده ممكن ما يعرف دي ملكه وبعد ده لما ر أ ت القصر حسبته ل ج ة وكشفت عن ساقيها أ خ ب ر ت أ ن ه قصر ممرض من ق و ا ر ي ر قصر من قزاز كان قبل أ ل ف س ن ة قبل الميلاد يعني قبل أ ر ب ع أ ل ف س ن ة كان في قصر في فلسطين من قزاز وريني و ي ن في قصر من قزاز في ا ل م ن ش ي ة و ل ا في باريس وريني و ي ن ا ل قصر من قزاز ده وبعد ا ل ق ص ر ذا ا ن ت ه ى وحق نبي بعد ما قعد لانه في نهايه دنيا إ خ و ا ن نشوفوا المعاني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 إ ذ ا كان ركعتين قبل الفجر يعني ا ل ر ق ي ب ة خير من الدنيا وما فيها ي ا خ د ا ل دنيا دي فيها كم كليه ط ف في العالم أ ح س ن كليه ط ف في العالم و ي ن ا ل ر ك ع ت ي ن دير خير من الكليه كلها ب م ع ا م ل ة وبمستشفيات ه او ب أ ي حد الدنيا فيها كم ع ر ب ي ة ك ا م ل ة فيها كم بنك مركزي فيها كم ش ر ك ة بتاعت ن ف ط في ه ا كم د و ل ة في ه ا كم عماره في نيويورك انت قال عماره المنشيه ة دي تاكل عيش مع عمارة نيويورك عمارة المنشيه دي بتاكل عيش مع يوسف لكن مع عيش المنشية بتاكل ناسون والحاج ولا بتاكل、عيش. ياخل عمارة دي دي كلها والعربات الموجودة قال دونما انت ضيئ صلاة نيويورك ركعتين لكن ليك الفجر اللي دي يوسف دي بده دون في خير ضيئ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 انا د لا د ن التزب ابدا ن ق فيه خ أ باشنو أتنقب الشباب ا ل آ ن يعاني ب م ن ا س ب ة ب ل ب ل ف ك ر ي ة ح ق ي ق ي ة كوز راسه جايه هو يريد أ ن يستقيم يقول لك أ د ع و إ ل ى الله المجتمع ا ل أ ه ل ا ل أ س ر ة ا ل ش ل ة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 أ ن ا نصيب ا ن ه التيار المادي الكبير و ا ل ح ي ا ة س ر ي ع ة ا ل إ ي ق ا ع أ و ج د ت ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ل ة و ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الروتين الزور برنامجك شنو كده ورين ا ب ر ن ا م ج شنو بتقوم الصباح ت س و ى تشرب الشاي باللجيمات أ و بالبسكويت أ و بالقرقوش اها ت ا ن ي لبست ة مشيت ا ل ج ا م ع ة مع المواصلات شغال غنا ج ي سائق عربتك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 م ا ل ك م عليه هذا قد رضي عن واقعه هذا يعني لن يستقيم ل أ ن ه أ ه م شيء في ا ل ا س ت ق ا م ة اتهام النفس بالتقصير وتعظيم ا ل ج ن ا ي ة وتعظيم الله عز وجل وتشعر م مننه ونعمه ش ا ه د ة أ ن ك مقصر مهما فعلته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 ماذقة ل ولكن ة ا ما بيتها نهائيا عاليا تؤثر يتأثر ترجع الثمات فيه هذه من الثبات. طيب ل السؤال الكبير الذي يبغي ل ا يغفل إذا ك ا ن أ ك ب ر من ع الالتزام هو ضعف ا ل إ ي م ا ن كيف نحقق ا ل إ ي م ا ن في نفوسنا وحياتنا والله هذا السؤال سؤال كبير جدا و أ ن ا أ ع ط ي ت ك في هذه النقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ت أ م ل والتفكر والنظر في ملكوت الله وخلقه وبديع صنعه سبحانه إ خ و ا ن ن ا ربنا خلق الخلق جميعا والخلق ل ي س إ ن س ا ن ما البشر ن ع ز ه ف ايفن و ن د ي لا ا ل ج ل والكائنات والدواب سبحان الله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 ل أ ن أ ق د ا م الفيل خلقها الله مصممه انها في شكل يايات امكن ا ل ق ر ا ب ة واحد وعشرين يايات عشان كذا الفيل بيجس م ه د ه كله كان بيمشي على الوطن دي اول حاجه ك س ر ك ر ع ي ك ا ت ك س ر أ ق د ا م ه الخلق ده كله في كائنات ض خ م ة في قاع البحر وكائنات ص غ ي ر ة دي كلها برزوغه ربنا و ب ي ق ت ل في مواعيد كل و ا ح د ة براها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 الناس ديهم يتكلموا في ل ح ظ ة واحده ة وأي يزول ل ب غ ت وكل زل عنده طلب ب له ي س م ع و ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع هذا هذا هذا هذا هذا دا دائر دائر دا انجح الامتحان دائر دا عيان دا دائر ركبا عايز الدواء دائر عربية دا مرة ربنا في كويس يسمح ذريته وددعي كذا كل هم و أ ي ا ه مشكوره يسمعهم في ل ح ظ ة و ا ح د ة ويجيبهم جميعا خالق بلا ح ا ج ة ر ا ز ق بلا م ؤ ن ا يعني بدي ما حصل وقف ا ل رزق يومين قال ياحوانا ن لحد ما نفتح المخزن الكبيراتاني ل مما الله خ ل ق ه دون رزق دمشي ا حصل قال و ا ي ا خ و ا ن ن ا ك د ه ل ن ت ظ ر و ر ي ب س د و ن ه يومين ث ل ا ث ة ل ح د ما المخزن د ا ل م خ ز ن ك م ل ة ه فضل ا ل مخزن كبير كذا نفتح ه رزق دمشي ا وبعد ه ل ا مخافة مشقة وباعث بلا مشق يميت الخلق جميعا ا ل أ ن ب ي ا ء يقبض ارواحهم ولا يتردد وباعث بلا مشقه ة ش و اليوم ق ا ا م ة دي ي ل ا ل آ خ ر ده ق ض ي ة ك ب ي ر ة جدا شكله ا ل ق ر آ ن مليانه اليوم القيامة يعني و م القيامة ي شوف في ق ص ا ر الصور عما يتساءلون عن ا ل ن ب ي العظيم بعد و ا ل ن ا ا ا ز ع ت غرقة و ل ن ا ش ط ان ت ش ط ة بعد يكون ت ل م عن ش يتكلم ع القيامة فإذا ه م ب ا ل ك اجراءات ا ا ل س م فطرت إ ذ الشمس ك ر تكلف ف ي يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا ا ل س م ا ء ا ت كله و ا ل ي و م ا ل م و ع و د و ش ا ه د ومشهود ا ل ق ي دي أخذت حيز ا م ة أخذت ك ب ي ر ليه ي ا أخي ا ل ل الله خلقه خ ق مما و ع ا د وثمودة ن و أ ص ح ا ب ا ل ر س و ق ر ن ب ي ن ذ ل ك كلهم ا ق و م و ا وفي البهائم البهائم ذات ربنا يبعثها يا اخوانا ن البهائم اللي الجزارين بيكونوا لو جبت الجزار قلت و له البهائم بتحتها و ي ن ه ما ب ي ع ر ف ه ياخد الخروف ناس أ ك ل و ا ك م و ن ي ة منه وناس شاروا منه ربع كيلو عشان ي ع م ل و ح ل ة ملاح وناس اشتروا ك ب د ة وناس اشتروا الراس وناس عملوا شنو وناس اشتروا الكوارع الخروف الخرفان دي كلهم يوم ت خ ا ف ربنا ب ج ي ب ه ا وخلق الناس والجن والانس و ا ل ب ه ا ي م بعثها بلا م ش ق ة كخلق وكبعث نفس و ا ح د ة ذلك إ خ و ا ن ا أ و ل ا ا ل ت أ م ل ثانيا استحضار القلب والتفكر في نعم الله والائه داء ب ق و ل إ ي م ا ن ثالثا حضور مجالس العلم والذكر ف إ ن الذكرى تنفع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 ب ع ث ا ل إ ر ا د ة ه و يقول الشده ي كثير خ ل ص صلوات ونوافل ونقرا ا ل ق ر آ ن و ن خ ل ا ل حرام الشده ي ا كثير وهذا يظهر أ ث ر ه في ق ص و ة القلب وفي جمود العين والاسترسال مع ا ل غ ف ل ة مما يشعر الشاف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 بعدك ذ ل بتجي الهدايه قال لنهدينهم سبلنا سبلنا أ ب و ا ب الخير إخواننا عدم الخير عدم فعل الخير حرمان وفعل ا ل م ع ص ي ة خ ز ل ا ن و ر ؤ ي ة ط ا ع ة أ م ا م عينك والانصراف عنها شقاء ذكذا مؤكد ط ا ع ة ا د ا م ك ما قادر تعملها انت محروم الله ما وفرت زي مثل ما ي ش ب ه ا ل ط ا ع ة م ع ن المعصيه قدام عينك عارفه حرام تعمله انت مخزول ربنا خزلك رفع يده منك ثم عدم ا ل م ب ا د ر ة الى الطاعه نوع من ضروب الشقاء والله يا خ و ا ن ن ا في كثير من الناس عياذا بالله ما موفق هذا من عدم التوفيق ا ك ل ي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ا و إ ن الله مع المحسنين إ خ و ا ن ن ا السبل سبل الخير تبقى م ي س ر ة ق د ا م ك داير تصدق ما بتكوس لك ي زول تصدق له ت ل ق ى طوالي جيك طوالي تطلع صلدت الدين فجئ ا ل أ ذ ا ن أ ز د د طوالي تخلع يدك من أ ي شيء وتمشي طوال المسجد و ت ج ن ب بدلي وتدري ا ل ق ر ا ء في زول م م ك ن ي ان ي ق ي م بجامعه بعد ان يقوم في بجامعه ي ا و م بجامعه يقول لك كلام من ف ع في ا ل آ خ ر يا عين في المراوح و يا عين في, في الهناي ويا هبش في الموكب ما جادل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر يا اخي ضعف وضعف شديد في هذه الارادات ولذلك لا بد من ا ل م ج ا ه د ة يا أ خ ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ص ل ا ة الظهر س أ ل ا ل ص ح ا ب ة أ ي ك م أ ص ب ح اليوم صائما الحديث في صحيح مسلم قال أ و بكر رضي الله عنه أ ن ا يا رسول الله قال أ ي ك م عاد اليوم مريضا قال أ و بكر أ ن ا يا رسول الله أ ي ك م شيع اليوم ج ن ا ز ة قال أ ن ا يا رسول الله قال أ ي ك م أ ط ع م اليوم مسكينا قال أوبكر أ ما ا س ت م ع ن ا في امرئين إ ل ا أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة المستغرب لانه لا ي م ل ا ل ص ا ل ح ا ت و ن ه عمل الصالحات, عمل الصالحات من, الص... من بعد الفجر لحد ص ل ا ة الظهور كان عمل ا ل ك ل ا م ده كله انا وانت د ا ل ي ن ا شهر لكي نعمل الشغله ة د كلها لكي نجد ا ل ج ن ا ز ة ي ع ن ي ن ا ل ج ن ا ه من و ي ن الجنازه ة ن ج ي ب من و ي ن م الجنازه من اين ا ل ج ن ا ز ة م ش ك ن ا ش ي ع ن ا ه ا امك ما ن ج ل تزور ع ي ا ن ه ا تزور و امكي يوم الجنازه ة ج تصبح من الصباح ض ر ب ت ا ل ش ا ي ك و فتصبح ط ر ذاته ت أها صائم كيف أها ش و ف ت ه صائم فتره يا أخي توفيق. توفيق ل صائم فتره ق أعمال صائم فتره يكون صائم ل فتره إنت صائم ي ت ر ه صائم فتره صائم طوالي فتره صائم فتره صائم قبل فتره ا ل ص ا ل م فتره ص ا ل م فتره صائم تمشي تشوف لك ج ن ا ز ة ت س ي ع ه ا ان شاء الله ما عندك موعد عنه غيرك ب ت المواصلات الحقل جيت ناس في الرمال قاعدين تفنوا وقف الكومساري وخليك صايم و أ ن ز ل ت س ي ع معهم ولا زل اعرف و ز ا ت ه احسن ت بعد ذلك شوف لك جنازه من وين وين بس ك مستك زول مسكين تديه له ي أ ع م ل كده يعني شوف لنهدينهم سبلنا وشوف أ ن ا اكلمك في هذا ا قال العلاج. الركون ع ل ل ا ا إ ل ى النفس ش ر ابن القيم رحمه الله يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان والنفس عدو بين جنبيك و س ن ة الجهاد ق ا ت ل ا الذين يلونكم ما الذي يليك قبل ما جاهد لك شيطان ولا دنيا أ و ل حجاهد ن ف س ه قال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله آ م ن ه الله من مقته البكره نفسه ويشوف نفسه مقصر ويلوم ويعاتب نفسه كثير في ذات الله يصلي ي ق و ل ا ل ص ل ا ة م ا ت ش ب ه ن ا قصرنا في ا ل ص ل ا ة والله لكن الناس المطمئنين الذين امنين بكر الله يقول لك يا زول ا ل ج ن ة دي نحن خ ا ش ن ا لا قاعد نسلي ل ا قاعد نسلي و م ا قاعد نغلت على زول وصلي م نصلي ا د ا ر ي مسكين ن ن نتالي شنو ا شيع وأطعم جنازة وصوب هناك الجنه ة دي ن خ ا ش ن ا خاشنه مكر ا ل ل ه أ م ي ن مكر الله من مقت نفسه في ذات الله آ م ن ه الله من مقته هذا قول أ ب و ك ر رضي الله عنه طيب المعوق الثالث غياب المفهوم اليقيني ل ل آ خ ر ة إ ذ أ ن النفس تنزع إ ل ى الفجور وهي عند غياب الرادع والخوف من الله تستمر في العصيان بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه لما تردد في أ م ر ا ل ق ي ا م ة يسال أ أ ل ي ن ا يوم ق ي ايانا م ة ط ب م هو و العلاج يا خ غ يوم ا ا ب ل م ف ه القيامه ي ن للآخرة ل ل أول الغياب ع ا حاج يا أخوانا ج شنو ف لما انجصلت الظهر قدم احد الطلاب الطالب قال ساصلي الظهر وفي العصر لا تقدمني قال اتامل ان تعيش الى العصر اعوذ بالله من طول الامل انه يمنع حسن العمل اقيمت الصلاه وقبل ان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس قال حسبكم والناس وقوف هرع الى بيته دخل ورجع ثم كبر وصلى بالناس و بعد ا ل ص ل ا ة ق ا ذ لعلكم فزعتم ذكرت أ ن في بيتي س ت ة دراهم فذهبت و أ و ص ي ت ع ا ئ ش ة أ ن تنفقها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده هدالي صلي اذكر القروش ما قال ننفقه بعد ما نصلي قال أ م ك ن نموت في الصلاه و قال الله ي س أ ل ن ي ي ق و لك لي عنده س ت ة دراهم ما أ ن ف ق ت ه ا امشي أ ق و ل لي الله شنو قال حضور المفهوم اليقيني يساعد على ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل م س ا ع د ة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 يقول ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ظل ش ج ر ة ثم راح وتركها أ ي شيء في ح ي ا ة السند يذكرهم ب ا ل آ خ ر ة لما يشوفون النار م و ل ع ة في الشارع والمطاف واكفين يقول أ ع و ذ بالله من عذاب جهنم اللهم ق ي ن ا عذاب النار يسأل نفسه يقول س نفسه بالنفس أ ل بلا وبينه ي اللهم ق ي ن ا عذاب النار شوفوا ا ل ك ا م د كيف مشى مركز ع ف ر ا ء للتسوق لف وشاف المكيف المكي... و ا ل ا كثيره يقول اللهم لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة إ ذ ا كان ده نعيم ا ل أ ت ر ا ك والسودانيين كيف نعيم رب العالمين تخش سوب تعجبك المطايب قول في ا اللا... ل ل ا خ ر ة كيف دي الدنيا ا ل ا خ ر ة كيف ا ل ج ن ة كيف أ ر ب و طوالي كويس جاعد في ا و ض ة ظلمت ا س ت ع ي د بالله من ظ ل م ة القبر وهكذا قص على ذلك دائما تربط ا ل أ ح د ا ث من حولك بالاخره آ خ ر ة طيب ل الرابع والعقبة الرابعة في الالتزام المفاهيم ل م ع بعض و ق ا في ا التضيون أنا ط ئ ة عن ودي ه ك ز ع ل ي ا المفاهيم الخاطئة التضيون واحد ظن بعض الناس أن الالتزام تشدث. وأن الالتزام الجاد بتعاليم الإسلام بعض بعض عن غلوب ظن أن وأن تشدث وهذا هو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ الالتزام الحقيقي وتطبيق تعاليم الكتاب و ا ل س ن ة أ و ل ا فيها موجه أ و مؤشر الاول أ ن ه ا ممكن تطبيقه و إ ل ا لو ربنا نزل ا ل كلام ما م م ك ن يتطبق معناه اجبر كلام د ه لا له يعني لا تسافر إ م ر ا ء إ ل ا مع ذي محرم الكلام د ه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ودين لحد يوم ا ل ق ي ا م ة تطبيقه ممكن تطبيق هذا الكلام ممكن لو قلت هذا الكلام صعب جدا ما بيطبق معناه النص ذ ك ا ع ي ع ب ا ر ة عن حشو ما عنده معنى كلام فارغ ما كان يتقال منه ا ل أ و ل ذاته بعدين هو هذا النص يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سيخاطب ا ل أ ج ي ا ل ا ل م خ ت ل ف ة م ت أ ك د ه ن المسلم كان على ما جاء هذا الكلام ك ن يمكن أن, يمكن أن أ ه م شيء لا تشعر ان الدين لا يمكن أ ن ينزل على أ ر ض الواقع الدين يمكن ان ينزل على أ ر ض الواقع ودليل وجوده في الكتاب و ا ل س ن ة ما جعل عليكم في الدين ي ن يشدوا اي ش ي ك ع غ ما ب ج ي ب و لكم ك و ن ه ج ا ب ه معناها الشده ممكن. ممكن يعني هو ينفذ لكن من أ ي ن ي أ ت ي هذا الظن يا اخوان المجتمعات ا أ ل ف ت نمط معين في الالتزام والتدين الدين مناسبات يجي المولد الناس يضربوا حلاوه سمسميه والعروسه و ا ل أ س د ك واللكوم ي س و والمولد ا مبسوطين إ ن ه أ ق ا م و ا الدين وحرروا فلسطين طالما عملوا مولد الرسول في, في الميدان وجاءت النوبات و ا ل أ ن و ا ر و ا ل أ ع ل ا م ياخي يا أخي يا دمولي د م و تلقى ف و ق ا ل ن و السمحه ت ت ي ا ا ل الفاخره و ا ل أ و ل ا د والشباب و ا ل ص ف ا ف ي ن والمشاغله ب ت ع ت البنات د م و ل ا ل ر س و ل ه ولا دي فوضه والله دا والله دي إ س ا ء ه والله لا ينبغي أ ن يحتفل بميلاده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذه الصوره يتخيل و انه حتى نزل لو كان ج ا م و ج ل م و ل د ده يخشها, التخيمة. يخشها التخيمة. في خ ي م ة في ت ل ك ت م ي ه ا ل ط ر ي ق ة و ل ا ه يخش خ ي م ة ا ل ح ك و م ة والله رايكم شنو يخشها ت ي خ ي م ة د ز ا ت دليل على انه مولده باطل طريق رسول الله واحد و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ص ا ك م به لعلكم تتقون بس يعني مناسبات سمع له ش ر ي ف بتاع سناب ا خ ي ر و ت د ي ن إ ن ه يسمع ش ر ي ف بتاع مديح طالما ما بيسمع ا ل أ غ ا ن ي بيسمع المديح ده شايف نفسه ملتزم ذات و ا ل ت ز ا م شديد ده إ خ و ا ن ا إ ش ك ا ل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 طيب. الرد يلزم من قول ا ل ش ا ب أ ن رسولنا جاء بالقشور وهذا كلام خطير جدا على عقيده ة الإنسان طيب د مفهوم من الانسان م ف ل المفهوم التالي ل خ ا ا ف ة ظ أن للدين من الالتزام الجاد والعمل ا ا يعطل ل د ر ة ل والأهل لا أ أو ك ا يعيقها د د ي ي ي ي م ة و ر ن ي إلا متفوقا الكان ده موجود وسط الشباب ولا موجود يقول لك يا أ خ ي أ ن ا والله ما عنده مانع لكن آه انا أ هل دائما متفوق أ و ل هذا مفهوم خاطئ ا ل ي ل أ ن الالتزام يساعد على حفظ ا ل أ و ق ا ت ورعايتها يا يجي الأول في يمنو الذي يقنب في النجيلة والذي يصلي ويجي, الجامعة ويجي البيت طوالي أخواننا المفهود الأول الكل والنس الجامعة طلاة العيشة ما عنده أي شل ولا المفهود ورجع وبعث ونسق يتفوق عنده شل ياته إ خ و ا ن ا الالتزام لا يعيق ا ل د ر ا س ة ا ل ا ك ا د ي م ي ة الالتزام يساعد ل أ ن ه يحفظ عليك أ و ق ا ت تهدر سدى مع إ ن و الزول من الشيطان ا ل أ و ق ا ت اللي بيقضيه فهو ن س ا ت ما بيقول ل ي ودي بتضيع الزمن وبيتجيبك طيش وكان قطيش أ و ما نجح أ و فشل ما ب ق و ل ه ل أ ن ه كان بتونس كثير في ا ل ك ل ي ة مع البنات لكن ك ا ف ز و الالتزام ا وما نجح ب ق و ل ه ده من ك ث ر ة الالتزام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 وفي مراحل مختلفه ف ا ل ناس متفوقين وفيه ناس وسط زي ما ق ي ت الطلاب ا ل ف ر ق شنو يعني الالتزام لا يؤثر على هذه ا ل م س أ ل ة طيب أ م ا ا ل أ ه ل أ ن ا أ ع ذ ر ه م أ ه ل ك أ ع ذ ر ه م أعذرهم لماذا ل أ ن ه م يخافون عليك ويشفقون عليك ويريدونك أ ن تلتزم ويشفق ويريدونك أن تتفوق هذا شعور نبيل من كل والد ووالدة ويشفق ويريدونك تتفوق عليك نبيل كل لكن أن من هذا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 طيب المفهوم الرابع والقبل وال... الأخير من المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة حول التدين الخوف على المستقبل ليس مستقبل ا ل ح ي ا ة الماديه ة لا يقول ل ربما لا أستطيع ربما لا استطيع ل الثبات يقول لك إن أمكن ما أقدر أواصل لك الانتزام أنا أمكن انتزمت ما أنا خائر ده صعب هو صعب ولكنه يسير على من يسره الله علي ه يقول لك أ ن ا والله امكن ما أ ق د ر التزم طيب وهذا أ ر د عليه أ ق و ل له أ ت د ر ي من تعامل في الالتزام أ ن ت م ا تلتزم بتعامل منه مدير بنك ولا رئيس ج م ه و ر ي ة أ ن ت تعامل ق ب ل ع ا ل م ي ن ف إ ذ ا صدقت في التزامك و ب د أ ت الالتزام بحسن الظن به سبحانه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 من المفهوم الخامس ا ل ل ي يمنع كثير مشابه الالتزام و ي أ ت ي ه م الشيطان من باب ماضيه وذنوبه ومعاصيه ا ل ك ث ي ر ة وماضيه المظلم يقول لي يا خيار الشيطان يقول يقول غيرت وشنو وشنو وذمته تكون له تلتزم كملت الشغل كله طبعا لك السبع السبع السبعة وشلو. السبعة وشلو. السبعة, السبعة, السبعة المبقال لكن انت انت بعدما طبعا سمع ممكن ذمته ما عرفتها ولكن يجب ان يكون ن ا ك س ب افناءه واحده ن ي ل س ب ع ه ف ا د ك م ا ل ل ه ا ل س ب ع ع ر ف ن ا ه ا ا ح ت م ا ل س ب و ا ن السبعه ا ل م ب ق ه ا ت ذ من السبعه افناءه و يقول ل ي ا ب ع ه ا ع ن ا ء ه واحده م ا ل س ب افناءه واحده م السبعه ا ن ا ء ه واحده من ا ل س ب ه ا ف ا ت ه واحده من ا ل س ب ع ن ا ء ا ح د ه من ا ل ب ع ه ا ف ن ا ه و ا ل ن ا س ب ع ف ر ا واحده من السبعه ا ف ن ا ء ا ح د من ي ل س ب ع ه افناءه و ا ه م ب ع افناءه و ا ن ن ا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 بعد ما حكم عليهم أ د ا ه م مساحه قال ثم لم يقول الحسن البصري هذه أ ر ج ع آ ي ة في كتاب الله فتنوا أ و ل ي ا ء ه عن الدين ثم فتح لهم باب ا ل ت و ب ة شارون ده حسن فتنوا منهم و ما فتنوا باكر ذلك أدار يسلم رب سبحان الله. دين عجيب. ولذلك يعني مفهوم. المفهوم الأخير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 الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل ل ا آ يتحدث ا ي ت عن الوحي قال أ س م ع الوحي كصلصله الجرس في اذني يعني يسمع يعني عربي يسمع لا الكلام صلصلة الجرس ما قال مية وقد فينفصم في الفترة وعيت قالوا يكون طوالي ده ينتهي له حاسز طوالي, طوالي عشان يوريك ا ن ه ك ل ا م د ه ما قالو من راسه وما قافو من راسه كلام وحي و إ ل ا ج ن ا ز ل م ي ة آ ي ة س و ر ة ك ا م ل ة تنزل و ي ن ف ص م عنه طوالي يكون ح ا ف ظ ا عن ظهر قلب س ك ر ا ربنا قال لو شنو لا تحرك به لسانك لتعجن به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه ب ل مسلم في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا س ي ة قالت ع ا ئ ش ة ينزل عليه الوحي فيتفصط عرقا الصبب عرق يعني شديد ليه ما جنب ا ل ص ح ا ب ة ليه ما ج ن ه ذ ا ك ل ا ما صحيح الدين ما بجنب فبتخيل انو ديشنو بجنب وانو ب ذ ه ن الانسان ولا زول ما ما تخش في الدين شديد ما جنب عمق طبعا دي مخاوف التصوف ا ل ن ا س ب ة زرعوا في الناس المخاوف دي ربنا قال عن ا ل ق ر آ ن الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ما بجنب ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكره فهل من مدكر شيء ميسر ق ر آ ن ربنا وكلامه م ا بجن ل ن ولكن ا ل ت ر ب ي ة ا ل خ ا ط ئ ة يقولك ل يا أ خ ي الزول ده يعني مربط مربط ماله يقولك ل كان بقرا ل ق ر آ ن كثير الزول ده ن د ه م ش ك ل ة ح ا ج ة ت ا ن ي ة ع ن د ه ح ا ج ة نفسيه ت ا ن ي ة و ق ا م في جنه د جن ا ي ق م ا ا ل ق ر آ ن كويس وذاته جن كويس كويس لانه ف ن ق الناس في ناس لما يجنوا في ناس و ع من ل ن ا لما يكون يعني كويس ط ب ي ع ي ما بدوء ا ل ق ر آ ن مما ت ب د أ يتعكر يبدا ب ا ل ق ر آ ن كثير د ز ا ت ه جنه كويس البقيه ل ل ق ر آ ن ده ب ر ض و جنه كويس هذه مفاهيم خ ا ط ئ ة طيب المعوق الخامس ا ل ب ي ئ ة ا ل م ث ب ط ة و ا ل ب ي ئ ة المثبطه حتكلم عنها في نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى خوف ا ل ن ق ل والفرار من التصنيف كثير من الشباب يريد أ ن يلتزم لكنه يخاف أ ن يصنف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 المصافحه ة الفائدة دي ف ا شنو يعني هل ممكن الناس يسلموا على بعض ا ل أ و ل ا د يسلموا على البنات و ا ل بدون ن ا يسلموا ت على ما يصافحوا انت عارف ا ل م ص ا ف ح ة في الدول ا ل ع ر ب ي ة كلها مافي الرجال م ا قعد ي ص ا ف ح الرجال في أ ي د و ل ة ي ج ي ل ا خ و ا ل ي ه و ل الصباح الخير ويجيب جنبك في الموقف بتاع المواصلات مافي زول ا يسلم على س ف ي ن ي ص ا ف ح ا في البنات بالذات ا ل أ و ل ا د ترك ا ل م ص ا ف ح ة مريح جدا م ا ن س ب ه لهم اول شيء عشان عضلاتها ما تتعب ل أ ن ه كان ب ص ا ح ح كثير إ ي د ذاتها لا تتعب احسن, أحسن لا ذاته ما الصفحه كويس فبنت لا تسكرت بلوزه مما صعب تركه المصافحه ساقول ياخي سمعي ن ت لما لابس ا ل ن ق ب ل أ ن ه في ذهن الناس الناس ما بصافحه هم الناس اللي لابسين النقاب ده م صحيح الدين انت قد تخفق في جوانب ليس بالضروري ان تخفق في كلها كما لك كده تلتزم تلتزم المصافحة وتلقى المصافحة ما المصافحة بعد ما تعمل ما ما ما يامن اعمل المصافحة يامن تعمل دجل. ما ت... خلي المصافحة وعمل الاشياء الضروري ناس انا بصافح قدرت يبقيت وقلت بيتلقي بعد دجل عندي دجل دجل دجل الدجل ضروري وتلقي تلقي يقول خلي في خلي بقى بس لحق تخلد الدين و تصافح وهكذا فالخوف من التصنيف هذا إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت و أ ن ا أ ق و ل من ترك شيئا من ا ل ش ر ي ع ة خ ش ي ة التصنيف لا ح ج ة ش ر ع ي ة لا ح ج ة ش ر ع ي ة له إ ذ ا لقي الله لو أ ن ك دخلت في قبلك و ا بفضل الناس عنك ووقفت أ م ا م الله يوم الموقف العظيم يوم يفر المرء من ابن اخيه و أ م ه أ و أ ب ي ه وصاحبتي وبنيه لكل م ر ئ منهم يومئذ شان يغنيه لن تجد من يدافع عنك فاياك ان تترك شيء فيه مرضات لله خوفا من نقد الناس و أ ن ا أ د ي ك ح ا ج ة ع ج ي ب ة م ل ا ح ظ ة في المجتمع و ح د ة ساكنه في حي ب ت ط ل ع الصباح لا تسكرت ب ل و ز ة ومرات تكون ض ي ق ة زي ما قال وسلم ل واسامه اني أ خ ا ف أ ن تصف حجم عظامها يكن و ا ح د ة كانت بتاع حفلات في نفس ا ل ح ل ة قامت لبسه ا ل خ ي م ة كما ي ق واتنقبت ل و و ت ب د أ حديث المجالس بالله بعد ما كملت الحفلات ك م ل جايه قال ع ا ي ز ل قال تلبس الخيمه وش عنا فلانة بتكلم عن ا ل ي ودي ي مؤشر ك في أ ن الفطره ب د أ ت تنتكس د ه إ ش ك ا ل من اشكال ل إ ا ت طيب من معوقات البيئه ة الرفقة السيئة وأدأنا ا ر ب أكبر ك إ ش الرفقه بالنسبة للشباب وأنا أديك مقياس ل ل أديك السيئة عشان ما ت ت م أ ص ح السيئه ب ك ا م ممكن معك ما تقوم تتهمون ع ا أصحاب ت تقول يكون الرفقة ل ا مقياس لا تعين على معروف ولا تشجع على طاعة ما معروف المعروف تعين تقينك على على على تشجع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 إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت يعني ح ق ي ق ة أ ن ا جاني شاب مهموم هم دريه ا ت ل ف و ن قليل ا ل لا لاجيك و تاخر ما عندي وقت يبكي في التلفون و ب ح د ي ل و تاخر انا ماشي السوق العربي المحل م ف ل ا ت لاجيك, لاجي لأ لاجيك قليل ا ل لاجيك فعلا ج ل ا جاني الشاب مشكلتين كان ق ا ل ل ي ش و ف ت أ و ل ح ا ج ة أ ن ا استغرقت شاب صغير عمره عشرين أ و واحد و عشرين س ن ة قال لي أ ي م ع ص ي ة تتخيلها في ذهنك أ ن ا عملتها أ ي ح ا ج ة خ م ر ة هروين ب ن ق و أ ي م ع ص ي ة تتخيلها زنا ب أ ي ح ا ج ة تتخيلها قال لي أ ن ا عملتها عقوق والدين ا ل س ر ق ة أ ي شي ء تتخيل أ ن ا عملتها بعدين جاني ما شاء الله دينه كبير لي أنا قال لي أ ن ا ا م ت ز م ت ا ل آ ن لي عشره يوم بس عشر يوم بس وخلص الجامع و ص ل ا ة الصبح م ن ا ل ل ه خ ل ي ن ا لما صلاه الصبح حاضر ولا بصلي ذاته شوف ا ل ه د ا ي ة ت ج ي مرات م ن ح ة سبحان الله والله يا اخوانا ا ل ه د ا ي ة دي ح ج ي ب ه خلاص فعلا تدل على ر ب و ب ي ة الله وقهره فوق عباده ا ل ه د ا ي ة شيء ح ج ي ب فعلا ولكن لي م ش ل ت هذا ا ل ل ش دي هو ما يجعل خ ل ك ن أنا ح له ي ت ل حل بسيط جدا إنه لما نجي في أول ما يا لما من الناس ب ة و ل لي م ش ك ل ت ه إ ن ه ل م ا يحل ل ش ل ا يضحك و ا في أ و ل ميامي ا هناك ي ق و ل و ا ط ا ل ب ا ن ل ب هو ب ي ج ي ي س م و ه الملا ة م ل ا س م ه إ ي ه ا ب م ث ل اهلا الملة إ ي ا ب أ ه يا م ل ة وبعدين ل م عندما يضحك ة كله أنا جارك يريد و و ا قال لي أ ن ا الناس دين تعبت معهم قلت له كلام بسيط جدا قلت له لما كنت بتعمل العصيان ده كله كانوا بيسخروا منا قال لي ما بيسخروا مني قلت له ما الذي يجعلك تحرص عليهم يعني ليه أ ن ت يعني معهم شو يعني ما فيهم كلامي قلت له باختصار هذه شله لا تستحق ودك ولا وقتك ولا احترامك لهم هل فيش ب ي ا ن ك شيء بينهم في الرباط لا ق ي ن ا في الجامعه قلت له هم الوحيدين الموجودين في ا ل ج ا م ع ة ولا فتاه ي غيرهم قالت فتاه غيرهم و ت ن ش و ف ناس ت ا ن ي ى غيرهم ولا تعينهم ج ا ب ل ع لهم شنو ناس ب ي س خ ر و ا منك وداير ج ع و ل ا الضلال و أ ي ا م الضلال ما كانوا ب ي س خ ر و ا منك لما تجي في ا ل ا س ت ق ا م ة ي س خ ر و ا منك ديل أ و ل حاجة غير جديل ل ك ت تعطيون قلبك ووفائك وودك و إ خ ل ا ص ك وروحك واحترامك خ د قدامه صفر قال ليه وكان ا نراحة خلاص ل ل ه يريح شديدة و ب ت خ ي ل ان لا يكون معاونهم غير جدير بالاحترام لا تجازف بدينك ولذلك اقول ان هذا ه من الاشكالات تحت الواقع يعني الواقع إما خوف النقد والمجتمع وإما السيئة في المجتمع أو من الواقع والمجتمع المجتمع الواقع النقد من اما واما الرفقة او المثبت اشكالاته خوف ا ل ط و ف اخبرت ن الشهوة و أ الشباب أ ن لي ر س ا ل ة سوف ترى النور قريبا إ ن شاء الله حول ا ل ع ل ا ق ة بين الطالب والطالبه الجامعية بالذات وسوف تناول بعد ذلك كل علاقة وسوف شاب الجامعيه أود أن ق ل على علاقة ا عاطفية وهذه لقاءات ي و م ي ة مع الضحك وجلسات تجاذب أ ط ر ا ف الحديث بعيدا عن ا ل أ س ر ة يعني أ ه ل البيت ما ع ر ف ي ن وبل مابتايد إذا تكلمه تقولي أ ب و ه أ س م ع ا ل ل ي ل ة يا أ ب و ي أ ن ا كان شفت زميلي تونس م ع ه ونسى شربنا البارد واسمها شو دي مازه ا شربنا م ا ز ا في الكافتريا ي وقاعد يتونس ل معاي ما ارتدت و ل ك ل ا م دي طبعا حتى لو ك ا ن ب ت و ن س و ونسى ع ا د ي طيب وبعيدا عن م ر ا ق ب ة الله في السر والعلم ويوم أ ن يقرر هذا الشاب أ ع ظ م قرار في حياته و أ خ ط ر قرار منذ أ ن ولد وهو قرار ا ل ع و د ة بالكليات الى الله ت ظ ل هذه ا ل ع ل ا ق ة وشبحها ا ل ع ل ا ق ة ا ا ل ع ط ف ي ة تطارده وربما تعيقه يا اخي طالب قالي ل والله يا شيخنا قالي ل قال أ ن ا البدي ما ق د ر ن س ا ه ا والله قالي ل أ ن ا في, في ا ل س ن ة ا ل ا خ ي ر ة والله افتح الكتاب ق ا ع د ص ف ح ان اشوفه ل ك ت ا ب جوا ص ف ح ا ت الكتاب قالي قال ل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 وريثما يتم الزواج لان الشيطان ما يلعب لك طيب والله يا شيخنا أ ن ا خلاص بحبها في ا ل ك ل ي ة هنا و د ا ر الزواج لكن ل أ ن ه ما عندي ما مجهز ما حمشي أ ك ل م أ ه ل ا يظل حب بيننا هنا في ا ل ك ل ي ة و ل ق ا ء ا ت لحد ما أ ت ز و ج ه أ ق و ل لك لحد ما يتم الزواج هي أ ج ن ب ي ة و أ ن ت أ ج ن ب ي ب ا ل ن س ب ة لها فلا تجلس معها ولا تحدثها ولا تنبسط معها في, تعاف... في تعامل عفوي حتى ولو كان قصدك شريف وافقنا أ ن ت قلت والله أ ن ت ما عندك قدر ا ل آ ن لحد ما تتخرج البدي ما عندك مع ع ل ا ق ة نهائيا بس سلام الله العادي زيي وزي اي ز م ي ل ة م ا تقول ل أ ن ه ستزوجها س ع م ل كده يا خ ي ورد الحاجه لو مشيت خطفت ه عند أ ب و ه ووديت أ ه ل ك وجوك وتعارفوا وقال لك اديناه ل خلاص وما حددوا مواعيد العدل انت في الكليه وهي في ا ل ك ل ي ة ما تتلاقوا ولا جوزك تتوناس م ع ه ا ولا جوزك تشرب م ع ه ا ح ا ج ة بارد بعد ما تمشي هلا و ي د و ك لها و هلا أ ع ر ف ي ن ك ن ت خ ط ي ب ة برضو ب جوز ل أ ن ه ا ا ج ن ب ي ة ب ا ل ن س ب ة لك إ خ و ا ن ا ا ل أ ج ن ب ي ة في ناس في السودان ا ل أ ج ن ب ي ة دي إ ل ا تكون خ و ا ج ي ة بس دي ا ل أ ج ن ب ي ة في راسه أ ق و لكم ل الخواجيات زادن قاعدين ي ص ر ف ه م هلا ايش لو ناس ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ب ي ر ق ى حياتي ق ص ح ي ن م ا ق ا لا صحيح هذه ا ج ن ب ي ة صحيح أ ج ن ب ي ة ما فيها ش ك ه ر ا ي شنو ي ا خ د شنو في كلام ما... ما صحيح طيب طيب من ال... الاشكالات ت ا ع ت الواقع تعدد الجماعات و ك ث ر ة الفصائل ا ل إ س ل ا م ي ة كثير من الشباب في ح ي ر ة من أ م ر ي بسبب ك ث ر ة الجماعات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 إخواننا إنت لو في محاضرات ف ا ج ت ك في ا ل ك ل ي ة بتبحث ع م شميع ت أ ن ه ا ب ح ث عن الحق بذات ه ك ي ف ي ة و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة يعني ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى الميزان و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة التجرد في البحث عن الحق النقطة الثالثة الثانية الثالثة الجماعات ن الثانية ق ط ة الثالثة الثالثة ا ل ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م و ج و د ة لها حد أ د ن ى من الفضائل و ا ل أ خ ل ا ق والسلوك القويم متفق عليه ف أ ي ن أ ن ت من هذا الحد ا ل أ د ن ى يعني الجماعات حتى ا ل م و ج و د ة في ا ل س ا ح ة والفصائل عندها ح د أ د ن ى متفق عليه و ن ه ذا حرام أنت وين من انا ل ل ح ر ا ا م م ت ف ق ي عليه ل ن اسلم ز ل كلهم أنا أ أ ن وجود الجماعات والفصائل قد يحدث شيء من ا ل ح ي ر ة و ا ل إ ض ط ر ا ب الفكري للشباب ولكن لا, أجد لا اجده و أ ق ر ه س ب ب يمنع عن الالتزام أ خ ش ى أ ن يكون ش م ا ع ة ل أ ج ل أ ن يخرج الشاب من الالتزام و ا ل ا س ت ق ا م ة يقول زي قال واحد سأل ما يا شيخنا ا ل ت ن ب ا ك ر ا ي ف وشي قال له والله العلماء اختلفوا ناس قالوا حرام وناس قالوا مكروه قال نسف يا من اتفه هذا ما د ا ي الحق د ه دار ا ل ت ن ب ا ك لكن ما دار قصه حق وجود الجماعات م ا ب يمنعك تبحث عن الحق وما ب يمنعك إ ن ه في حد ادنى من الالتزام حرام ع ن كل الجماعات هل انت ه ل تنتبهوا ي ع ي ا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 أول ش ي هذا أ اول شيء شوف. انت حتى الجماعات دي انت ما د ي ر فرقان يفرق ليك ب ص ي ر ة أ د ع و الله ان ه يهديك إ ل ى الحق ثم ا ل م ن ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة في طريق الالتزام لا ترضى عن نفسك ولا عن واقعك إياك المتيمية في العراقية واقعك الرضا النفسك ما قال في التحفة العراقية رأس كل أن رأس عن عن ترضى وردت خطيئة ورد و ن ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا أثبت ل ن ف س ك س ي ئ ا ت ث ا ل ث ا ا ل م ن ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ و ل ط ر ي ق ا ل ا ل ت ز ا م ا ل ق ا ب ل ي ة و ا لك ان ي ن ا ع و ب ع د ه ا ا ل م ح ا س ب ة ل ل س ي ك ف ي ا ل ط ر ي ق ا ل ص ح ي ح و ن لك ان ي ك و ا ل ل ه س ي ت م ع ل ي ك ا ل ن ع م ة ب م ع ن ى أ د خ ل ا ل ا ل ت ز ا م و ل ا تتردد ر ا ب ع ا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 مجرد إ خ و اهم ن ا ذي أ ن ق ط ة في ا ل م ح ا ض ر ة أ ه م ن ق ط ة في المحاضره ة ان تلتزم أ ن ا أ د ي ك كلام مريح جدا مجرد الالتزام الشخصي و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل خ ا ص ة دون أ ن يكون لك دور إ ي ج ا ب ي و ح ر ك ة ف ا ع ل ة م ن ص ر ة الدين يضعف الالتزام و ي ط م ع الشيطان بمعنى أشان تلتزم ادعو الله تلتزم إلى ليه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 ولكن ب ا ل ق د و ة و ا ل م س ا ه م ة ساهم في أ ع م ا ل الخير في ج م ع ي ة د ع و ي ة شارك فيها أ د ف ع قروش جيب ع ر ب ي ت ك لما تعمل كده تجاوزت م س أ ل ة الالتزام الشخصي بتكون قفزت ق ف ز ة ك ب ي ر ة في الالتزام يعني لو قعدت تدبري أ ل ت ز م و أ خ ل د او لاخلد أ خش في برنامج عملي د ع و ة حتى ن ف س ك التزمت تلقائيا ده أ ه م شيء ثم لا بد من البرامج ا ل ت س ك و ي ة ا ل م و ا ظ ب ة على ورد يومي من ا ل ق ر آ ن يا اخوانا يؤسفني إ ن كثير منا ن يمر عليه شهور ما بكون فتح المصحف ذوقنا بالله أعوذ الجفاء معقول إلى هذه من إلى د ر ج ة و أ ن ا أ دوكا ر ت سبب س ق ة القلب وجمود العين ل وجمود يمر ع ي شهر ل تقرأ القرآن أكثر مشكلة هذه معه ك ث ر ة الذكر والنوافل والطاعات وتلمس أ ب و ا ب الخير والحرص عليها الحرص عليها يا أخوانا في أبواب الخير دائرين الخير دا نعمل الاستقامة لما انتجينا باردة لكن تمشي تكوسة؟ أخي لا معين ممكن يمشي كوسة الدنيا ممكن يمشي أشياء تانية لكن يمشي كوسة عمل خير؟ يسافر نعمل لكن قولت لكن عمل لكي يعمل نحن خير خير معنى عمل في تمشي أخي يمشي يكوس يمشي شنو ممكن ممكن تكوسة كوسة كوسة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 في اكون ل الدروس م س ا ج د بتحضر ب ت مع ش بذلك ا ب طيب ملتزم ه ا يساعدك واصبر ا نفسك مع ذ ي يدعون والعشي يريدون ن ن بالغداة تعد ع وجهه ولا ربهم ا عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أكون تريد الحياة بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه المحاضره ة والتي كانت تحت عنوان أريد أن ألتزم ولكن أرجو وآمن يكون و كانت الأمر قد اتضح ألتزم ل تحت أريد أن أن ع قد م م قد استبانت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 والله يعني سؤال عجيب يقول السائل ما حكم شاب م التزم حكم شاب ا عن ا ل م ص ا ف ح ة والنظر و أ غ ر و ه أ ن ا س ب أ ن ه في ا ل ج ا م ع ة هل ب أ ن ه في ا ل ج ا م ع ة مستثنى من عذاب الله كونه في ا ل ج ا م ع ة ا ل م ل ا ئ ك ة لا تكتب ما في رقيب وعتيد في الجامعه ق ا د ت في ا ل ج ا م ع ة وفي م ر ح ل ة الشباب والعمر ففك هذا الالتزام لا يعاين يفكه بيقى ويصافح وإي شيء ق ا ل ل ه التزم بعد الخروج من ا ل ج ا م ع ة قاله بعد ما تطلع من الجامعه ة طيب ا أ ج ا ن ا ب ر ض و في نسوان اخوانا هل يعمل شنو ذكر ابشرنا ففعل فوجد م ع ا ن ا ة من الشباب حوله أ ر ا د أ ن يلتزم و د ه ا ل أ خ ط ر ث ا ن ي ة لكنه خاف أ ن يقال له أ ن ت تلعب بالدين ويريد ه و أ ن يعمل بحديث إ ن الله لا يمل حتى ت م ل و فيتوب ويستغفر عليه أ ن يبادر وغايه المسألة ما ل يمنعه من العوده ث ا ن ي ة إ ل ى الله الخوف من الناس هل ينفعونك أ و يضرونك في دنياك إ ذ ا أ ت ا ك أ م ر الله و أ ج ل ه او في آ خ ر ت ك في ق ب ر ك أ و يوم ا ل ق ي ا م ة بل إن, الله يفعل ان العبد يفعل ا ل ذ ب فيستغفر فيغفر الله له يقول يا رب اغفر لي يقول عليم عبدي ان له ر ب يغفر الذنب قد غفرت له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 فقط أ م ا الذي يضع ا ل م ع ص ي ة في باله ويفعلها هذه ج ر أ ة على الله ا ل أ م ر الثالث والخطير قال ابن القيم د وبحمده وسواد وعدم وسواده ه الله أها وإشغاله الله إقباله الله وإظلامه بأمانه بالقول بكثرة سبحان بكثرة القلب بالكلية بالمعاصي الزمن المعاصي ماذا المعاصي وانصرافي عليك تغفل تفعل على سوف سيأتي حتى عن عن مئة مرة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 ما هو قال لا تشرك بالله انت ما أ ش ر ك ت بالله لكن أ ش ر ك ت بالله شنو شيئا ن و قال السلف المعاصي بريد الكفر و ا ل م ع ص ي ة جنس الكفر بالجنس العام وفي التفصيل شرك أ ك ب ر وكفر أ ك ب ر شرك أ ص غ ر وكفر أ ص غ ر ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة لكن كلها ب ا ل ج م ل ة م ص ن ف ة في جنسي ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه هو؟ فاستهانتك ب ا ل م ع ص ي ة يعتبر ضرب من ضروب ا ل ك ب ا ئ ل حتى ولو فعلت ص غ ي ر تغفر بسبحان الله و ب ح م د م ئ ة م ر ة كيف تغفر هذه ا ل ك ب ي ر ة بل المعصيه ترفع الحجاب وتوجب ا ل ع ق و ب ة أ ل ا تخاف الله ياخي أ د ي آ خ ر كلام قاله ابن قدام المخدسي في المفتصل من هذه ا القاصدين ي إ ا ا عفى ل ل عن ا ل م س ي ق قول أنت أسأت ا عفى عن المسيق ألم تفته المسيق مقامات ا ألم ل م س د ي ن أ ل ا تتحسر على ذلك قول غفروا ل ك ذنبك اين مقامات المحسنين ا ل ع ا ل ي ة أ ي ن درجات المقربين م ا ف ي أ ب ر انت ر ر في ي م ق ب وين ن من المقربين ثم أ و ر ث ت الكتاب الذي ن اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله لو أ ن ه عفي عن ا ل م س ي أ ل م تفده مقامات ومنازل ودرجات المحسنين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 الدافع ل ل م س أ ل ة أ ن تكون الجائزه ق ي م ة يعني أ ي زول ا ش ت ن ى ت ذ ك ر ما ا لا ل يمكن ان يكون خادت ص ا ص ا في ا ل ع ر ب ي ة صح م او صح خلص إذن ق لا خدت ل ل ي ة ث م ي م ك ن يقال هذا إ ذ ا استوت الجوائز أ ي زول يرفع ت ذ ك ر ة ب د و ج ا ئ ز ة هذا م ا ف ي و ش ك ا ل بغرض أ ن تكون الجوائز م ح د ن و متساوية. اما اذا كانت ا ل ج و ا ز غير م ت س ا و ي ة هذا يعني أ ن المحرك ا ل أ ك ب ر ل ش ر ا ء ا ل ت ذ ك ر ة نفسها ابتداء ودخل ا ل أ و ل هو ما قال اشتري التذكرة هو دائره العربية حسنا ك د ق ا م اشتر ل ت ذ ك ر غارم غارم ة ده واحد حصل غارم وغانم حصل غارم وغانم اثنين ا حصل حصل ل ع ر ب ي ة تمنا كم مليون عشرين الناس عدد الزول ا ش ت ا ز ال جاب ع ر ا ل ع ر ب ي ة بالف ده او بالفين وتذكري ب بكب ب أ ل ف ي ن نمسك الخالي ا ل ع ر ب ي ة جاب ا ل ع ر ب ي ة بكب غانم ولا غانم يعتبر غانم يعتبر غانم في هذه ا ل م ع ا م ل ة المسألة طيب برضو وناس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 ونبوات الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل ما, كل ما يجري من الان آ ن ن و م ه ما قيل أ ه ذكر في جفري علينا ومن هذه الكتب قدس عيسى داود فما رأيكم في ي ع ل ن القسم ب الكتب وبشراكية ومن المفاجأة هذه د ألفوا ح م د د عيسى الاول و د فما في رأيكم ا هذه ك ت ب أول خ ا ا ن ن هذه لأن احاديث ل أ الواردة الفتن والأشرار تنقسم إلى ثلاثة أخسام القسم الأول أحاديث إلى في تنقسم ص ح ي ح ة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 عود ج ز ي ر ة العرب مروجا خضراء احاديث صحيحه ما فشل احاديث ن ن ض ع ي ف ة ث ا ل ث ضعفها مثل أ ح ا د ي ث اه س م و ش ن هو اه لا س م و ش ن هو اه لا ا هو اه و ش ن هو ا س م و ه ل و ش ن و اه لا ا س ن هو ا م ن هو ا و ل هو ن هو ا م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 أ ح ا د ي ث المخطوطات اثار ل م خ ط ط و ونعيب محمد صاحب كتاب الفتن ا ن ف س ي ب ا ل م ن ا س ب ة مختلف فيه مش مختلف إ خ و ا ن ن ا في ثقته و ع د ل ت ه في ضبطه وحفظه هذا ماذا؟ الأحاديث واحد واحد أحاديث نمسيك القسم ذي عقيدة الأول وليست عقدة أ ح ا د ي ث القسم ا ل أ و ل ع ق ي د ة وليست عقدة أ ن ا أ ؤ م ن ب أ ن عيسى سينزل ولكن لن أ ن ت ظ ر ه حتى يقيم الدين س أ ق ي م الدين ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا يعني عيسى إ ن د ي ع ق ي د ة إ ن ه حينزل لكن ما ع ق د ة ع ق د ة م لربع الديننا الرنتيسي كتله والله ما في طريقه تحلى إ ل ا ي ج ي عيسى والله مع امريكا دي إ ل ا ي ج نعيسى ذكر ام باطل هذه ع ق د ة تصبح المهدي حي ي ج المهد ا ل م ت ظ ر حي يجي ويصير الله في ل ي ل ة و ي م ل أ الدنيا عدل ا لكن المهد ي و ع ي س ى ل م ا ي ن ز ل و ا عيسى ل م ا ي ن ز ل و م ه د ي ل م ن ز ل و حياتي الدين من أ و ل ولا ح ي ج و م ج م و ع ة لا تزالوا ط ا ئ ف ة من أ م ة على الحق ظ ا ه ر ي ن لا يضرهم من خ ذ ل ه م ولام ن خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر ا ل ل ه وهم انت ك و ن في ا ل طائف ة المصور ن ة ل ي اعمل ل ل د ي ن ي ج ي عيسى ت كن و ج ن د ي من ن ج و د ه تكون جاهز وكم ماجا ء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 أ ن ا ممكن أ م ش ي أ ك ت ب لي عشرين ص ف ح ة في البيت واقول د لجفر عمري بن الخطاب ر جفر هل يسأل منه؟ يمشي أ ن ت ذكرت أ ن ه ينبغي ربط أ ح د ا ث الدنيا ب ا ل آ خ ر ة وهل يمكن إ ذ ا ر أ ى إ ن س ا ن إ م ر أ ة ج م ي ل ة أ ن يقول هذه من نساء الدنيا فكيف بتحور العين؟ الدوران دوران تخلوه دوران هذا ما الشيء عديد اللفت آخرنا مركز عفراء لك ن تمشي العلم حرام حرام كونه الواطة ضلم تذكر القبر بخليك ده أول حاجة لها ش اهتداء مدعي اليه ف ه ا يعني امر واضح ا ل ت ح ا ل فيه ف واضح هل يمكن ان احب زميله محترمه في الله ازود ل اسئلتك كلها خطيره شوفوا اصلا الحف في الله والبغض في الله من اوثق عمر الايمان ولا يستثنى منه رجل ولا ا م ر أ ة لكن انا اقول لك كلام الحافظ بن حجر وكلام ابن ت ي م ي ة اعجبني في هذا الباب الكلام、يبشره. يقول يقول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 اخبارها يؤدي إ ل ى الفتنه فالاخبار متقيد إ ذ ا استوى الجنس يعني بنت ممكن ت ق و لعدم لي الله في أخوتها أحبك و وجود امن الفتنه هذا كلام ابن حجر وكلام تيميه ي ع ن ي إ ن ه أ ص ل ا ً أ ن ت أ ح ب ب ت ا ل ا س ت ق ا م ة أ ي ن م ا كانت حتى ولو بغض النظر عن وشها قال ل ه ي مستقيمه انت تكون مرتاحا ت ج ه ش ل ش د ي د ومبسوط منها وداي ب ت ع و ل لي ه ودعو لها لها لا ل ا إني أحبك ل الخير ا احتمال الشيطان فكذا قال تحبا يلبس رجلان الله أن أحب أ ومن في ا ه ف ل خ ب ه وهذا هو بعض بالفتنة بشنو؟ بوقوع على العموم لكن على العموم مخصوصة بالفتنة. مخصوصة بقول الفتنة وهذا شرعي وما هو تعالى الفقاء أنا الفتنة وما يقول لكن أعلم مقصد مخصوصة مخصوصة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 فإنها تنال الأجر كله الأجر بمعنى يمكن أ ن تصوم ويمكن أ ن تطعم مسكينا ويمكن أ ن تعود مريضا, تعود مريضا مرضى ي ا م م ويكشنون ا م ر أ ة و إ ن ج ا ز ة في البخاري باب ع ي ا د ة الرجال النساء و ع ي ا د ة النساء الرجال م ر ي ض رجل من أ ه ل المسجد فعادته أ م الدرداء كويس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 ف إ ن المنبت ة لا أ ر ض انقطع ة ولا ظهما ابقى ولن يشاد الدين احد الا ي غلبه يشاد والدين مفعول به محل معناه ما أحدا حتى الفعل والرواية الثانية لن يشاد الدين أحدا يعني الدين يشاد يعني استطيع إشدك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 ي ل ف س ج ل ا ب ي ت و لحدي ربع لا لن يشاد الدين أ ح د إ ل ا غلبه ولن يشاد الدين أ ح د ا ل ا غلبه لا يهوذاك لا تنطلع اللوشنو التي سدد في غير م و ا ض ع ا ل ش د ة ل ك ن ز و ر داري ط ب ي سنا ة ل ر س و ل و كان ب ي ع م ل ه لا ي ل ج د ل ت م س د د ما ع ن ى ل ك ل ا م إ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه شنو ب ر ض ه مسددد هذا كلام غير صحيح الالتزام ب ا ل س ن ة ب ا ل ل ح ي ة بالتقصير الاهتمام بهذه ا ل م ض ا ه ر حتى بالسواك كما دين من ا س ت ه ز أ بشيء من الدين ولو كان السواك كفر كما قال الشافعي رائع ل أ ن ه يكبر استهزاء بالمشرع لا يتسرع ع لنا ي كلام فارغ زي دي يا أخي قشور ما عنده ا معنى الدين ما قشور لكن القشور دي شرع رب العباده اللي خلق الدنيا كله ا شرع رسول الله اللي جاء يعلم ا ل ب ش ر ي ة طيب لذلك أ ق و ل أ ي ه ا الاحبه هذا من تلبيس الشيطان ما تلتفت لمثل هذا الكلام ما شاد الدين ما تشدد في غير مواضع ض ع ل قلت الأجانب د ما تصافح الزمن يصافح ا في خ م الشده ت ا ت د ل أ ن دين نشده تصافحي وقص على ذلك يعني إنك أجازة أما شارع هذا ما الأوقات وقراءة القرآن وعدم الاستهتار على وعدم وتضيع وقص هو الوقت ذلك حفظ ا ن الام لما ترى د ب ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر تقول ه انت مالك يا ب ت ي ما اشوف البنات الثانيه مثل ما ي ج ن ب في ا ل م ر ا ي ة ويسرحا ويعمل في ا ل أ ح م ر شفايف و ي م ش ى انت ما زادني مثل زي ما اشفع لك هذا نوع من أ ن و ا ع الضلال د ه زوج ده زو يحفظ وقته يا اخوان نشوف يوم ا ل ق ي ا م ة م ا ف ي إ ل ا الحسنات والسيئات ب ع د د ه يتكثر من الحسنات ي ت ك ث ر من السيئات زوج يزيد ده حسناته ق و لانه لي يجب ا ان وما يكون ب ج ن ن و ل ا ك ا ن س ا ل ه ويكون ه ن ا ل م س ا ل ل ويكون ا ن ا م م ل ت ز ي على ل ا د ي ن ا ل ت ز ا م ج ا د يا يحيى ل ه ويكون هناك م تقديم ه د ي ة ل م خ ط و ب ت ه عبر و ص ا أي م ح ا ر م ه ا ادي أ خ و ي ق و ل لا علي سعدي ودي خ ط ب ت ن هناك م ع ى ل ل ا م و ا ل ل ه يا أخي الذي انويل اليه فتوى شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة بعدم الجواز أ ن ه ا قد تحدث نوع من أ ن و ا ع التعلق ف إ ذ ا أ ح د ث التعلق ولم يتم الزواج كيف الامر أ أ م م ر ن أنا ممكن باب الهبة العامة بجوز و ز أدي زور في الشارع خلي إليك عندي مع قصر. أديها ساعتي دي جيتاني دي يوم القيامة الشارع ما لها كالساعة ولا ألا شاء الله أقل أقول لحد قصر مع ممكن أن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 المستحب ان استاذ ا ل ج ر ا ح ة كيف يتعاملون معه من أ ج ل أ ن ت س ت خ د م و ا علمه يا أ خ ي هذا مستحب عند رب العباد وعند رسول الله إ ل ى العالمين مستحب、عنده. المستحب معنا من المسألة يستحب ليحصل كعب ينبغي بهذه الأحبة بهذه عنده الاختناع إخواننا أن وأنا أناقش إخواننا ده هذا هذا الكيفية أيها شيء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 تقول ط اختلاف ل العلماء م ا ف و أنا بالساحل、بالساحلة. يا إخوان ويا أخوات ا أقول ل خ ت العلماء لم ينصب دليل على الحل والتحريم أ والجواز و ا ل إ ب ا ح ة يعني ما تقول ا ل ش د مباح دليله الدليل ع ل اختلفوا ل م ا إ م ا من الكتاب واما إ م ن شنو إ م من ا ل س ن ة و إ م ا من ا ل إ ج م ا ع و إ م ا من القياس هل ح و ث اختلاف العلماء متى ينصب الاختلاف دليل الاختلاف يساق ل ل إ ع ذ ا ر يعني شنو العلماء اختلفوا معنا ما تنكر عليه لكن متى بعد أ ن تجتهد في أ ن ت أ خ ذ بالحق يعني في زر و دائل يعرف و ا ح د ة ت أ خ ذ حكم ا ل ن ق ا ط خ ش ة ا ل م ك ت ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ك ت ب ة ك ث ي ر ة إ ذ ا م ت ج ر د ة بتخاف ربنا تخش بدون ميول م س ب ق ة يعني بتكون م ا ئ ل ة لانه يا الله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 ا ل ع د وفي ي ح ا ش ي ت هذا عن الإمام مالك وابن عبدين عن عنده وابن حنيفة أن النقاب ولكنه في زمن الإمام مالك الفتن واجب مستحق وفي أبي في ه العصر خ ا ص ة خ و البدء ن ا ا ينبغي ا ي ان نراعي م س أ ل ة ف ت ا ة ق ا ع د ة في بيته ما ت ص ف ع إ ل ا م ر ة م ر ة زي الصحابيات ممكن تاخذ بالاستحباب وشنو ومات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 لتحقق ا ل م ص ل ح ة بذلك مع م ر ا ع ا ة أ د ب الشريعه ة تقول ي إنت وتستفيد غضي وغضي بصرة بصرة حتى لو شرحت ل ي ما فيش ك ل ن لكن ما ت ش ر ح لوحده ا براها قلت ج ن ب وتشرح لهم وكانت لقت واحد ة تشرح لهم يكون أ ح س ن إ ل ا تقول والله أ ن ا ما قاعد أ ف ه م من صحباتي إ ل ا يشرح لنا و ل د و د ه ما صحش طبعا ف إ ذ ا ت و ج د غير كذا أ ح س ن ما ت و ج د يشرح لهم يكونوا ق ا ع د قاعدة ي يعني ن م ح ت ر م ة يشرح لهم زي ا س ي ا ذ بيدرسه ما في شيء يمنع يتبادل معاه المذكرات ا ل أ ك ا د ي م ي ة إ ذ ا احتاجت ما في شيء يمنع هذه ا ل م ع ا م ل ة والمذكرات ا ل د ي ن ي ة من بابي اولى لكن يا اخواننا المقصد الشرعي في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا اتقوا شنو اتقي اخواني إ ن عن شنو ا الرسول أبعد بيش يقول كده لك ت اتخيل يا اخوانا كلام يعني خطير الان ما في ا ت ق ا ب بالمناسبه ة تلقى البيت والولد ق ا ع د ي ن مع بعض جنب انا شفتهم و كثير في الجامعات ق ا ع د ي ن ف ي البوكسي بولا البيت قاعدة البوكسي والولاد في قاعد ج ن ا هنا طوالة في البوكس ي ويضحكوا يضحك بولا ك عالي تقول نقطة هل انه عجبته نقومه تقول التعبير نقطة اطاقشوا من كد ت أ خ ذ الدار دمه و ت د ي ه هو ي أ ك ل ا ل د ي ا ده والله علامات اخر الزمان الساعه ذي الربت فجاءته احداهما تمشي على استحياء فتراعي المقصد الصرعي في التقو فما تقوم تعمل ا ل ح ك ا ي ة تتلحق كل م ر ة تديها ر س ا ل ة قبل ما تمدك تجيلها و ا ح د ة ثانيه ة دمعناها、زلدة.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 よろしくお願います。